وكانت ح ث ن عن ي م ا ل عن س ح ق عبد أبي حميدة طلحة عن ن أبي عبيدة بن تحت ه ابن ك ش ة ب ت ك عن ابي ن وكانت ابن مالك وكانت تحت أ ق ت ا د ة ا ل أ ن ص ا ر ي انها أ خ ب ر ت ه ا أ ن أ ب و ق ت ا د ة دخل عليها فاصغى س ك ت له و و ض ء وزارت هرة لتشرب منه ف أ لها ا ل إ ن ا ء حتى شربت قالت ك ب ش ة فراني أ ن ظ ر إ ل ي ه فقال 私はあなたの言うことを言うことを言ううことを言うことをとを言とを言とを言とを言とを言とを言とを言とを言とを言とを言とを言とを言とを言とを言ととととととととととととととととととととととと في <تصفيق> كم من ح ي ا ت ل ا ج ر ايتها من من وقال في فيما ينبغي من الطوافين الطوافون جد الطواف والطواف هو الخادم الذي يقوم ただ、テレビに。 you Thank、wow. you.、Wow. Bye. ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم أ و الطوافين فرغم هكذا فما انت قل عبر الازياء حتى قال لها لا يحبون أ ن يكلموا زوجته よし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 اخذ الامام احمد وغيره قصه يجتمع ب العاص Thank y في قوله تعالى ويسوره النساء ولا ََ ت ُ ج َ ا د ِ ل ْ على ََ الذين ن َِّ يختارون َ انفسهم َ ان الله َّ لا َ يحب من تاخرون َ الا فيما َ